بسم الله الرحمن الرحيم لئلا في قريش لئلا في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب بَهَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ